الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الصفا والمروه وهم الجبلان المعروفان جبلان صغيران في طرفي المسعى من جهة الشرق بالنسبة للكعبة الصفا والمروه من شعائر الله معالم الدين الظاهرة فهذا الدين فيه شعائر كالأذان والتكبير الذي يجهر به كتكبيرات العيد والتلبية وكذلك أيضا هذه الأعمال التي في الحج من الطواف وكذلك الذبح والهدي والقلائد وما إلى ذلك كله من شعائر, من شعائر الله أعلام الدين الظاهرة التي جعل الله عز وجل تعظيمها دليلا على تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذه الشعائر منها ما هو أعمال ومنها ما هو مواضع كالصفاء والمروه ومنها ما هو هيئات كإعفاء اللحية فهي من شعائر الدين فالأمور الظاهرة يقال لها شعائر والأمور الباطنة الخفية يقال لها أمانات فالطهارة أمانة لا يطلع عليها أحد الصيام أمانة قد يفطر ولا يعلم به أحد قد يفطر بالنية لا ينوي الصوم ولا يشعر به أحد وإن لم يأكل ويشرب والغسل من الجنابة أمانة من الأمانات ناس لا يطلعون عليه وهكذا فهنا إن الصفى والمروة من شعائر الله اعلام الدين الظاهرة التي صرنا متعبدين بها بالسعي بين هذين الجبلين. فمن حج البيت أو اعتمر من قصد البيت الحرام يريد النسك الأكبر وهو الحج أو النسك الأصغر وهو العمرة فلا حرج عليه أن يسعى بينهما فالسعي بينهما واجب ولكنه جاء التعبير هنا بنفي الحرج لمناسبة وهي تتعلق بحال كانوا عليها قبل الإسلام حيث كانوا يعتقدون أن ذلك من أعمال الجاهلية إذ كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروه لوجود أصنام على الصفا فكانوا يعتقدون أن هذا العمل هو طواف بهذه الأصنام وأن ذلك ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسلموا تحرجوا فظنوا أن هذا من بقايا ومآثر الجاهلية وأعمال الجاهلية فصار عندهم شيء من التحرج من السعي هل هو من العمل المشروع أو أنه من العمل الممنوع وبعضهم لربما تحرج لمعنى آخر غير تعظيم الأصنام التي كانت عليه إذ كان بعضهم لهم طقوس في الجاهلية فيما يتعلق بأعمال الحج في السعي وغيره ومن نظر في تاريخ العرب وأعمالهم في النسك رأى أحوالا متباينه فبعضهم يتحرج لهذا وبعضهم يتحرج لذاك الشاهد أنه لما وقع الحرج عند هؤلاء سواء من تحرج من أجل هذه الاصنام أو من تحرج لأمر آخر كان عليه في الجاهلية من مزاولات تتصل بالسعي فرفع الله عنهم هذا الحرج وبيّن أنها من شعائر الله ليس كما ظنوا أن ذلك من أعمال الجاهلية فقال إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما الجناح الحرج فلا حرج عليه لما تحرجوا نفى عنهم الحرج فهذه الآية لم تكن مبتدأة وإنما كانت إزالة لإشكال ورفعا لتحرج وقع عند بعضهم فجاء ذلك لبيانه وتعريف الناس بهذه الشعائر وأنها من دين الله وأعلام دينه الظاهرة وليست من أثار الجاهلية ومعاثرها فلا جناح عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا بفعل الطاعات بمعنى أنه يتقرب إلى الله بألوان القربات المالية والبدنية إضافة إلى أعماله التي شرع فيها كالحج أو العمرة من عمرة أخرى على سبيل التطوع وحجه أخرى على سبيل التطوع أو الازدياد من أعمال البر بالهدي والنفقات المالية ونحو ذلك فإن الله شاكر شاكر عليم يثيب على القليل بالكثير ولا يضيع عنده عمل العاملين وهو عليم بأعمالهم وأحوالهم ونياتهم ومقاصدهم ونفقاتهم وما يقع في قلوبهم في أثناء ذلك من إخبات أو ما يقع من استفقال وتبرم كل ذلك يعلمه يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات من قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله تعظيم الصفا والمروة ما منشا ذلك ما أصل السعي بين الصفا والمروة وكيف صار ذلك من شعائر الله إنه أيها الأحبة كما قد علمتم هي حركة قد جرت باعثها الشده التي وقعت لامرأة ضعيفة وحيدة بين هذه الجبال في هذا الوادي غير ذي الزرع مع صغيرها الذي لا يدفع عن نفسه ولا عنها يتضاغى من الجوع والعطش وتراه في حال لا تحتمل فلا تجد تعبيرا عما يدور في نفسها إلا بهذا الذهاب والمجيء، تتردد بين جبلين صغيرين يحيط بهما جبال كبار، فماذا عسى أن تقطع بهذه الخطوات الضعيفة، وماذا عسى أن ترى من خلال هذه المواقع التي هي أشبه بالتلع منها بالجبال، جبلان صغيران. وامرأة ضعيفة تتردد بينهما عسى أحدا يقدم فيغيث ثم بعد ذلك يأتي الفرج هذه المرأة أيها الأحبة لم تكن نبيه بل كانت هبة وهبها ملك مصر كما هو معروف لساره زوج إبراهيم عليه السلام أخدمها هاجر فكانت بهذه المثابة فوهبتها ساره لابراهيم عليه الصلاه والسلام فانجبت منه هذا الولد وانظر كيف بلغ امرها وحالها وخطوات هذه المراه إنما يتامل الانسان هذه الاجيال والامم من بعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم حيث امره الله ان ينادي بالناس بالحج فلا يتم حج أحد بعد أن يطوف بالبيت ولا العمره إلا أن يذهب ويخطو بين هذين الجبلين بعدد ما خطت هذه المرأة سابعة أشواط يبدأ بالصفا إلى المره هذا في غاية العجب وفيه من العبر ما لا يقادر قدره فانظر كيف يصنع الله عز وجل بأوليائه هل كان يخطر في بال هذه المرأة وهي تكابد وتعاني أن هذه الأمم والجموع من العرب والعجم على مر الأجيال القادر منهم والضعيف والعاجز المحمول والماشي والراكب كل هؤلاء لزاما يسعون بين الصفا والمروه اقتداءا بهذه المرأة فالله لا يضيع اولياءه بل يرفعهم أي رفع أيها الأحبة تبلغ هذا المبلغ امرأة ليست نبيه امرأة وهي هبه من ملك مصر كخادم ثم بعد ذلك يكون من نسلها ومن نسل هذا الولد خير امه أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس ويخرج من هؤلاء صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه المرأة تذهب وتجي تتصور هذا المشهد الآن هذه الجموع التي تأتي من اصقاع المعمورة ومن لا يأتي فهو يترقب ويتشوف ويتطلع ويقطع قلبه الشوق للمجيء الى هذه المحال والمواضع انظروا ما صنع الله عز وجل بها وبولدها فالمؤمن يحسن الظن بربه والله لا يضيع اجر من احسن عملا لكنه يبتليهم وكان ابتلاءا شديدا امراه وحيده في هذه الاماكن غريبه في مكان لا زرع فيه ولا ماء شبال سوداء ثم بعد ذلك يقع لها هذه الأمور جميعا إن الصفا والمروة من شعائر الله والشعائر يجب أن تعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فتعظيم الصفا وتعظيم المروة وما بينهما تعظيم السعي هذا كله من تقوى القلوب وهذا التعظيم يقتضي أمورا من التطهير للمكان ومن تعظيمه وتفخيمه وإجلاله والمهابه التي تكون في القلوب ومحبة هذه المواضع إضافة إلى التأدب عندها فلا يدخله خاوي القلب مشغول به. حديث جانبي مع غيره يضاحكه ويحادثه وكأنه جاء إلى سوق أو إلى نزهة أو لربما قطع الوقت في السعي وهو يتحدث بهاتفه أو لربما يتلفت وينظر إلى النساء الغاديات الرائحات ينظر إلى ما حرم الله من العورات وهو في مثل هذا المكان فهذا خلاف التعظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما هي شعائره منها الصفاء والمروه وما يعمل هنالك من السعي ومن هنا لا يجوز لاحد ان يستخف بشيء من هذا فيقول هذا السعي لا معنى له او يقول هذا لربما الاسراع ما بين العلمين لا معنى له او يسخر ممن يفعل هذا او يضحك منهم او يتندر بالحجاج والمعتمرين والساعين هذا لا يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله أما الإفساد والإساءة إلى هذه البقاع فهذا من أعظم الاستخفاف بها والعدوان والله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم عبر هنا الإرادة التي عدي فعلها يرد فيه بيء الحادم بالباء مما يدل على أن فعل الإرادة هنا مضمن معنى فعل آخر يعد بالباء وهو الهم من يهم مجرد الهم في والعدوان الحاد بظلم قال نذقه من عذاب أليم فكيف لو أنه صدر عنه عمل يسيء إلى بيت الله الحرام أو إلى من يعمرون هذا البيت من الحجاج والمعتمرين أو المصلين أو نحو ذلك وهذه الإساعات أنواع منهم من يباشر ذلك بيده فكما فعل القرامطة قتلوا الناس على الصفا والمروة وكما يتوعد أحفادهم وأتباعهم ويوجد في كتبهم من ذلك أشياء أن مهديهم سيقتل الحجيج بين الصفا والمروة هذا موجود في كتبهم المعتمدة وكذلك أيضا يدخل في هذا العدوان كل ما يؤدي إلى تخويف الناس أو إعطاء انطباع سيء عن الحرم عن المسعى عن المطاف عن بيت الله الحرام ويدخل في هذا هذه الصور الظالمة الآثمة لمشاهد تنفر منها النفوس من أمور تقع بقدر الله تبارك وتعالى قد لا يكون للناس يد فيها وتصور وتنشر ولربما تغير هذه الصور ويجرى عليها بعض التزويق وتصور على أنها أحداث جديدة كأنها أشياء متجددة حدثت وتنشر في قنوات سيئة فهذا كله من العدوان والظلم وهو خلاف تعظيم شعائر الله والشعائر الله لا تقبل المتاجرة والمزايدة من أي طرف كان الجميع يجب عليه أن يخضع وأن يعظم ثم تأمل قوله تبارك وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما لاحظ هنا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف يسعى يعني بهما فهذا دليل على أن غير الحاج والمعتمر لا يتطوع بالسعي لأنه قيده بالحج والعمرة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إذن غير الحاج والمعتمر لأنه باقي في البيت هل له أن يطوف بين الصفا والمروى سبعة أشواط؟ تطوعا الجواب لا هل يتقرب إلى الله بالسعي في غير النسك في الحج والعمرة الجواب لا لا يشرع ذلك بخلاف الطواف بالبيت فهو عبادة تابعة للحج والعمرة وهو عبادة أيضا مستقلة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحية البيت الطواف والله عز وجل قال طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لاحظ الطائفين فذكره على سبيل الاستقلال ولم يربط ذلك بالحج أو العمرة إذا التطوع بالسعي لا يشرع وقوله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حمله بعض أهل العلم على التطوع بالنفقه باعتبار أن الخير يطلق ويراد به المال تطوع خيرا يعني بمال يبذله ونفقه ينفقها في حجه وسفره على الرفقاء أو على أهل البيت من المحتاجين والمساكين أو بالهدي أو نحو ذلك والواقع أن المعنى عم من هذا فالمال وإن قيل له خير وإنه لحب الخير لا شديد إلا أن ذلك لا ينحصر به لكن يمكن أن يدخل في ذلك كما أشرت قبل قليل بحج تطوع وبعمرة تطوع وبطواف تطوع طواف في البيت وكذلك بنفقة وصدقة وسائر أفعال الخيرات فهذا لكن لا يختص ذلك بالسعي فإن السعي لا تطوع فيه فيكون قدرا زائدا عليه ولهذا عطفه بالواو ومن تطوع خيراً إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيراً يعني زائداً على السعي بين الصفا والمروة والنسك من الحج أو العمرة فإن الله شاكر عليم ثم تأمل قوله ومن تطوع خيراً طيب من تطوع شراً بالبدع والمحدثات فإن الله لا يقبل ذلك ولا يشكر له عمله ولا سعيه عنده بدع أعمال بدعية من أوراد وأعمال ومزاولات من البدع والمحتثات فهذا لا يقبله الله عز وجل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وتأمل أيضا هذا التوكيد بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله أكد بإن بأي اعتبار باعتبار أن المخاطبين لديهم شيء من التردد فاحتاجوا إلى التأكيد والعرب تؤكد الكلام بالمؤكدات بحسب حال السامع أو المخاطب وما عنده من التردد كما هو معلوم وتأمل ختم هذه الآية بهذين الوصفين فإن الله شاكر عليم فذلك في غاية المناسبة فهذا التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد والنيه فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل إذا تصدق إذا طاف تطوعا إذا قدم الهدي وما إلى ذلك فالله شاكر عليم. العلم هنا يدخل فيه العلم بالمقاصد والنيات يعلم قصده ونيته ألا ويكاثر يفاخر ألو يتباهى يتكثر بالحج والعمرة يتكثر بالنفقات بنوع الحملة التي يذهب فيها الفندق الذي يسكنه بعض الناس يتباهون حتى في هذه الأشياء يتباهى في المكان الذي يسكنه نحن نسكن في المكان الفلاني سكننا في المكان الفلاني ثم ماذا؟ ثم العبرة في القبول والعمل الذي يكون عليه الانسان والنية والصدق مع الله مع صحة العمل تعجب من أشياء حين لا تصدقها لا ندري هي من باب التركيب والطرف أو أنها حقائق حين نقرأ إعلانا لا ندري ما حقيقته إعلان عن من يمكن أن يأتوا مع الإنسان بحسب المواصفات والطلب في الطول والعرض والهيئة والجنسية يأتون معه في المناسبة كأنهم رفقاء وكأنهم بمبالغ مادية على كل شخص بحسب العدد الذي تريد المباهات المفاخرة أصبحت بيع للمتابعين فيما نسمع في هذه الحسابات في تويتر وغير تويتر بيع يباع هذا تباع معه القلوب والعقول والله المستعان الله أعلم صلى الله عليه وسلم